طيب ثم قال رحمه الله ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده لقوله تعالى فإن كفتم أن لا تعدلوا هواحدة أو ما ملكت أيمانكم لا يجب على السيد أن يقسم بين إمائه ها؟ نعم وتسن تسوية زوج في وقت بين نسائه وفي قسم بين إمائه تسن يعني يسن أن يسوي بين زوجاته في الوطن لكن هل هو واجب؟ لا، لا يجب. <تصفيق> لماذا؟ لأن الوطء يتعلق بماذا؟ بالمحبه. والمحبه شيء بالنفس لا يملك. لكن الذي يجب عليه ان يساوي بينهما في اي شيء؟ في القسم وفي النفقه. اما في الوطء فلا يجب. لاننا لو اوجبناه لكلفناه امرا لا طاقه له به. لا طاقه له به. لكن لاحظوا ان هذه المساله ان كانت على سبيل الاختيار فلا يجوز له in kareta sveil i aktyar fela jeezo lahu i aneho je t'o hali wala je t'o hali o ima i kareta lakla sveil i aktyar inna nafsuh ila zahb ila lalima raha hali i t'o hali o ila zahb ila akra lala je t'o hali o nal nuklef la nalakul yaloh jazim t'o hali lala vodoh faydan qalima t'usennu t'usennu ما استطاع يعني ما استطاع في حال عدم التعمد أنه يساوي بينهن وعما إذا كان يمكن أن يعدل بينهن في الوضع فإن العدل هنا واجب لمستحب واجب وكذلك بين الإماء. الإماء يسأل أن يعدل بينهن في القسم طيب يقول ولا قسم واجب لأن أصر, أصر القسم للنساء للإماء سنة كما في قوله ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده السيد كان لعنده إماء أو أمهات أولاد لا يجب, عليهن لا يجب عليه أن يقسم لهم لأن القسم إنما يكون بالزوجات وأم الولد والأمة ليس الزوجة ما الفرق بين الأمة وأم الولد؟ أم الولد هي, التي هي الأمة التي وضعها السيد وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فلو أن رجلا عنده أمتان وطئ واحدة وأتت بما تبين في خلق إنسان هذه الموطوعة تكون أم ولد والثانية ليست أم ولد ما الفرق بينه ومن حيث الحكم نقول من حيث الحكم أم الولد إذا مات السيد عطقت بموته تكون حرة ولا يجوز أيضا أن يكثير من العلم أن تباع لأن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد بخلاف الأمع طيب يقول لقوله تعالى طيب بل يطأ السيد بل هنا إضراب إبطالي او انتقالي انتقالي, انتقالي بل تأتي إضراب للإضراب الإبطالي والإضراب انتقالي طيب قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمور هذا إيش انتقالي هذا انتقالي ها؟ ما في بطالي ولا انتقالي كيف ما فيه لا لا هو بطال قولهم لا فيه في قرآن أقول قرآن فيه إضراب الإبطالي وفيه إضراب انتقالي لكن قرسته ابطال القول لا القول اللي في القران مو القول ابطال القول نعم ها هذا يضرب ابطال وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولو عن بما قال بل يداهم مبسوطتان هونا ما يصح انتقالي يضرب ايش أنت قرأت حد يقول انتقال ما فيه لا لا فيه هذه لا ابطالي هذه ولهذا لو ترجع لابن هشام رحمه الله فيه مغنى اللبيب فالفتيانة نضربه ابطاله وانتقاله موته لكن ليس المراد ابطالي إنها ابطال الآية لا ابطال القول القرآن يحكي الله عز وجل أقوالا باطلة هل كل ما حكي في القرآن من أقوال يكون يعني حقا في نفسه لا في مثلا في سورة يقول عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمر بالفحشاء فهم ذكروا شيئين وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها أبطل والله أمرنا بها ولم يبطل وجدنا عليه آباءنا لأنه حق فقولهم هذا باطل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلف على هذا حق باطل كلام الله عز كله حق لكن المقول المقول هنا هو الباطل بل الله الكثير يعني الإبطالي في القرآن أكثر من انتقالي عكس ما تقول. لكن إذا قيل لك انتقالي هذه الآية بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمو ترقي والإبطالي مثل بل يداهم السلطة بل رفعه الله إليه طيب قال بل على بل يطا السيد من شاء منهن متى شاء من شاء شاء من شاء من شاء, من شاء من شاء من شاء باعتبار الاعيان متى شاء باعتبار الازمان طيب نقول أيضا كيف شاء واين شاء صح كيف شاء يعدل الصفه اين شاء يعدل المكان الآن لا يطأ متى شاء على الزمن. يطأ من شاء باعتبار العين متى شاء باعتبار الزمن كيف شاء باعتبار الكيفية أين شاء يعني في أي مكان يطأ في المكان أو المكان ما لم يكن لكن لاحظوا الكيفية والمكان ما لم, يكون محرمين ما لم يكون محرمين لكن مسألة يطأ من شاء هذا على إطناقه متى شاء نقول هذا مقيد أيضا بما لم يكن الزمن محرم كما لو كانت حائضا أو محرمة هو أو هو محرم كيف شاء أيضا نقول ما لم يكن في الدبر حرام أين شاء ما لم يكن في أماكن محرمة كما لو وطئها مثلا في مسجد واضح إذن الآن يطعو السيد من شاء باعتبار الأعيان متى شاء باعتبار الأزمان كيف شاء باعتبار الكيفية والصفة أين شاء باعتبار الأماكن الأماكن لكن كلها, كلها مقيدة إلا الأول يطعو من شاء طيب يقول وعليه ألا يعضلهن إن لم يريد استمتاء بهن ما معنى عضل الإماء يعني ان يمنعهن من التزويج ان يمنعهن من التزويج أو يمنعهن من البيع من لو اتى رجل قال اريد ان اشتري الامه هذه امتك لابطها فمنعها هذا عضل عضل اذا العضل هنا المنع من النكاح او المنع من انتقال الملك من انتقال الملك قال وان تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا إن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة إشارة خلاف هذه ثم دار على لسائه وإن تزوج تيبا أقام عندها ثلاثا طيب. ثم دار بها تلك ثم عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيم أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابه لو شئت لقولت إن أنا سم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا من مرفوع صليحا أو حكما حكما هذا من أمثلة المرفوع حكما طيب إذا تزوج البكر على الثيب يقيم عندها سبعا رجل له زوجته رجل له زوجة عنده امرأته ثم تزوج بكرا كم يجس عند البكر سبعة أيام سبعة أيام ثم بعد السبعة يقسم. يقسم إما للأولى أو للثأل التي عندها السبعة فمثلا إذا تزوج هذه الجديدة البكر أقام سبعة أيام بعد السبعة يقسم يقرع من يبدأ بالقسم فلو وقعت القرى على البكر يقسم لها ولا لا لا ما صر قسم ابتدائي هذا نعم له ذلك هذه السبعة لمستقلة السبعة لمستقلة طيب وإن تزوج تيبا أقام عندها ثلاثا ثم جاء إذا تزوج تيبا أقام عندها ثلاثا على النصف من إيش من الثيب لكن لما كان النصفنا ما يمثل جبره لأن الزيادة فيها ربما يكون فيها أجحاف جعلها الثلاثة والله أعلم طيب لماذا؟ ما الحكمة في السبع؟ قال بعض العلماء الحكمة في ذلك لتدور عليها أيام الأسبوع. أيام الأسبوع سبعة أيام كل أيام الأسبوع تدور فالحكمة فيها كالحكمة في العقيقة كالحكمة في العقيقة طيب يقول لها حديث أبي ثم قال رحمه الله طيب قوله من السنة هنا المرادة السنة الواجبة هو مستحبة الواجبة لأن الصحابة رضي, الله الصحابة رضي الله عنه إذا قالوا من السنة فتارت يريدون السنة الواجبة وتارت يريدون السنة مستحبة لأن عندهم من السنة يعني من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه سواء كان الشيء واجبا أو مستحبا مثال الواجب هذا الحديث ومثال المستحب حديث والبن حجر من السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة هل السنة إيش مستحب طيب يقول وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن أي مثل السبع للبواقي من ضراتها وهي تدخل في السبع المقصوم لها إن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا إذا تزوج ثيبا كم يقيم ثلاثا لو قالت الثيب سبع لي سبع سبعيني اغسل سبق يعني اقيم عندي اسبوعا اسبوعين عندنا لغه سبق ايش معناها يغسل رس المواعين يعني اغسلها طيب اذا قالت الثيم عندي سبعا فانه يجب عليه في هذا الحال ان يقيم سبعا عند البواقي مقتضى القياس انه اذا اقام عندها سبعا اقام عند البواقي اربعه لأن الشيء الذي زادت عليه الثيب عليه ما هو أربعة أيام فالثلاثة أيام هذه حق لها شرعا من غير قسم فهي زادت بأربعة أيام مقتل القياس أنه إذا أقام سبعا إذا أراد أن يعود القسم كم يجلس عند البواقي أربع لأن هذه الجديدة هذه الثيب زادت عليهن بأربعة أيام فهمت ولا لا الآن إذا تزوج الثيب كم يجلس ثلاث رجل عنده زوجتان زوجة ثم تزوج ثيبا الأصل نقيم عندها ثلاثة ثم يعاضي القسم ثم يعاضي القسم هذه الثيب قلت أريد أن تفقى عندي سبعا كم زادت على الأربعة أيام مقتل القياس أنه إذا زاد أربع أنه إذا بدأ القسم يعطي هذه أربع ثم يقسم ثم يقسم لكن قالوا هنا سبعا فعل وقضى مثلهن أي مثل السبع للبواق من ضراتها لأنها لما أحبت التسبيع كأن الثلاث ألغيت الثلاث التي جعل الشرع لها لغت فكأن هذا قسم ابتدائي, قسم ابتدائي ومعلوم أن الزوج لا قسم لزوجته هذه سبعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام يجب أن يقسم للبواق مثلهم كيف ابتداء القسم من يبدأ في القصر هو بالخيار إن شاء بدأ في هذه وإن شاء بدأ في هذه إن تنازعنا يقرب كل واحد انجلس جلس عند هذه يريد يسم بكرة عند هذه هذا الإشكال لكن الإشكال في ماذا أنت لا تظن أنه إذا بدأ بالبكر أنه صار في مال لا فصار ما في مال. هذا اليوم الذي بدأ فيه بكر هذا يوم قصر لا على أنه منيش. من نستبع وإذا كان نقول إذا جلس عند الأول ثم عاد للبكر ثامن لكن في مسألة الثيب الآن إذا الثيب إذا تزوج الثيب يقيم عندها ثلاثا فإن حبت الثيب أن يسبع لها يقيم عندها أن يقيم عندها سبعا فيقيم عندها سبعا لكن يقضي للبواقع فلو كان عنده زوجتان أخرى يعني غيرها للثيب يقضي للأولى سبعا وللثانية سبعا ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم نقول حنان مقتضى العدل يعني مقتل القياس لتبادل مقتل القياس أن يقال الثيب الآن الأصل شرعا لها كم ثلاثة ثلاثة أيام لما طلبت السبع زادت كم أربع فيكون مقتل القياس أن يقسم للزوجة أن يقسم له زوجتان تزوج تعرفة أن يقسم للأولى يدرس عندها أربعا ثم الثانية أربعا ثم عاد يبدأ بالقسم مرة ثانية واضح لكن قالوا يقضي للبواق لأن الأصل أدنها ثلاثا فلما طلبت السبع لغت الثلاث فكان هذا كأنه قسم ابتدائي قسم ابتدائي والقسم ابتدائي يجب فيه العدل طيب هل نقول ذلك أيضا فيما لو طلبت الثيب أن يقيم شهرا نفسه سبع لا لا البكر طلبة البكر قالت أبي تجلس عندي عشرة أيام هل نقول إلى جلس عشرة أيام يجلس عند البواقي عشرة أيام مثل الثيب إذا أحبت يسبع الثيب لها ثلاث أحبت أن يسبع يسبع للبواقي طيبة البكر إذا أحبت أن يعشر يعشر للبواقي ها كيف أنا نصر قلنا لا أنفهمت وفهمي غياسر يعني الآلم في مسألة الثيب هم يعللون بهذه يقول الآن هي لم لها ثلاث ثلاثة أيام في الشرع لما طلبت السبع لغت الثلاث فكأن هذا قسم ابتدائي نقول أيضا في مسألة البكر يتوجه هذا أن البكر لها سبعة إذا طلبت زيادة فإن هذه الزيادة تلغى وكان هذا قسم ابتدائي ومسألة أقول تحتاج مراجعة يعني كتب الفقه والحديث قال نعم في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عندها لما تزوجها أقام عندها ثلاثه ايام وقال انه ليس بك هوانا على اهلك فان شئت سبعت لك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنساء رواه احمد ومسلم ويرونه بل مؤلف والله يدلك على انه ينقل من الملتقى من المسجد فقها وشدلين رواه أحمد. أحمد ومسلم فقه الحنابل عمجتهم في الحديث متأخرين من المجد فما وانت جاي كل عمجتهم على المنطقة طيب ثم قال رحمه الله فصل في النشوذ النشوذ من النشس كما يقول المؤلف قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها الزوجة عليها واجبات لزوجها وكذلك الزوج عليه واجبات لزوجته إذا عصت الزوجة زوجها فيما يجب فيما يجب عليها له فهي ناشس لو قال افعلي كذا وكذا أحضري لي ماء فهي ولم تفعل ناشس دعاها إلى فراشه فابت ناشس إذن تعرف المشوز ما عصيتها إياه فيما يجب عليها قال ما أخذه من النشز وهو مرتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت يعني سمي نشوزا لأن الزوجة لما عصت الزوج صارت كأنها متعالية ومرتفعة طيب يقول رحمه الله نعم فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف وهل النشوز يكون من الزوج والزوجة أو من الزوجة وحدها نقول منهما منهما جميعا يكون من الزوج ويكون من الزوجة لكن نسوز الزوج لا يترتب عليه الأحكام المذكورة يعني ما نقول الزوج إذا نشز يعيضها ثم يأترها في المرض ثم يضربها ثم يأتي حكم لا هذه احكام رتبها الشرع فيما لو نشزت <تصفيق> الزوجة طيب يقول رحمه الله فإذا ظهر منها أماراته بهرى يعني بدا منها اماراته الا تجيبه الا تجيبه للاستمتاع او تجيبه متبرمة يعني تمتنع من اجابته للاستمتاع اذا دعاه لا او او تجيبه متبرمه يعني كارهه على كر متثاقله او متكرهه واعاظها ايش معنى هي الاعلام المقرون بترغيب او ترهيب هي الإعلام المقروم بترغيب أو ترهيب وأعلم أن الموعظة لا تختص بالأحكام الشرعية لا تختص بذكر الترغيب والترهيب ولهذا تعريف الأصح هذا تعريف العلماء يقول الموعظة هي الإعلام بترغيب أو ترهيب لكن الصحيح أن الموعظة حقيقة هي الإعلام بالاحكام الشرعية الاعلام بالأحكام الشرعية ومن جملة الأحكام الشرعية الترغيب والترهيب لأن الترغيب يكون في واجب أو مستحب والترهيب يكون من محرم أو مكروه ومعلوم أن الواجب والمستحب والمحرم والمكروه أحكام شرعية فإذا قال, قال ما الدليل على أن الموعظة هي الإعلام بالاحكام الشرعية نقول الدليل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكروا وانظر المذكور في الآية هل المذكور في الآية؟ لا ترغيب وترهيب أو أحكام شرعية أحكام شرعية فاقتصار بعض بعض العلماء على أن الموعظة هي الاعلام بما فيه ترغيب أو ترهيب يعني حث على الترهيب من النار والترغيب في الجنة أو الترهيب من العذاب والترهيب في النعيم <تصفيق> هذا قصور هذا تعريف فيه قصور والصواب أن يقال إن الموعظة هي الاعلام بالأحكام الشرعية أو بيان الأحكام الشرعية فإذا قال قال ما الدليل نقول آية النحل آية النحل ولهذا لا ينافي على خطبة الجمعة لو إنسان خطب وبيّن أحكام شرعية فهذا لا ينافي إنه إنسان قام في خطبة الجمعة وخطب الناس وبينهم صفة الصلاة هذه موعظة بل لاحظ أن انتفاع الناس حقيقة في خطبة الجمعة انتفاعهم بالاحكام الشرعية أبلغ من انتفاعهم في المواعظ الإحكام الشرعية تبقى في أذهانهم وأما المواعظ فمن ما يخرجون ينسونها ينسونها لكن الإنسان يجمع بين هذا وهذا يعني ما يجعل خطبة وكأنه يدرس مستقنع ولا يدرس فقه لا يقول يجمع بين ذكر الأحكام الشرعية مع الترغيب والترغيب لكن أن يجعل كل الموعظة كل الخطبة الجمعة كأنه يقرأ تبصر الابن الجوزي هذا ما يؤثر اقول هذا يؤثر في الناس تجد بيبت يبكون وهم, وهم في مكانهم وهم في مكانهم لكن من حين ما يخرجون ينسون ذلك لكن الحكم الشرعي إذا ذكر الخطيب مثل حكم شرعي قال ان لا سيما شيء وقع فيه الناس يعني في مثل في أسبوع جرى شيء حدث يحتاج لبايا حكم شرعي وقال إنه حدث في أسبوع كذا وكذا وحكم هذه المسألة كذا وكذا أو اشتهر عند بعض الناس كذا وكذا والحكم فيها هكذا هذا يبقى حقيقة ولا تجدهم بعد الجمعة إذا كانوا في وليمه أو في عزيمه والله الخطيب خطر وقال كذا وكذا لكن لو موعظه ما يتحدثون بها ما يتحدثون بها ولهذا قل من يفعل مثل هذا الخطب الان خطبهم على جهتين اناس يخطئ يخط... يعني خطبهم مواعظ ينقلوا من الكتب عندهم كتب خطب ابن هذا نسيته منه. ولا ابن مخاطب ياخذون ديوان ابن مخاطب يخطبون ابن الجوزي وبعض الناس خطبه سياسيه كانما قاعد يقراوا صحيفه ولذا يقال في بعض البلدان يجيب معوض جريده خطيب يقدروا صرحها مسؤول في كذا وكذا ويعلق على يحط تسوي حواشي وكذا في بعض بلاد البلاد خطبهم سياسه سياسه تجد مجلس النواب واعتراضات على الحكومه ومش فذلك ويقول مجلس الشعب سي سوى كذا ومجلس كذا أو يعلق على احداث امريكا سوى كذا وجوع فلسطين واسرائيل ارسلوا وفعلوا ويضربون العراق صار يعني كانت تسمع اذا كان جماعه ما صارت الخطب فالمهم ان الموعظه هي يوه خوفها او متكره وعاضها اي خوفها الله تعالى وذكرها ما اوجب الله عليها من الحق والطاعه وما يلحقها من اسم بالمخالفه وكلام المؤلف يوم الى أن المراد في الموعظه ما هي في الاحكام الشرعيه يقول ولا هذا كيف خوفها الله وذكرها ما اوجب الله عليها من الحق والطاعه وما يلحقها من اسم بالمخالفه وهذا حكم شرعي طيب قال فان اصرت على النفوس بعضها نعم أصرت على بعد وعضها هجرها في المرجع إذن أول المرتبة الأولى الموعظة قال الله تبارك وتعالى والتي تخافون نشوزهن فاعضوهن ألا واحد وهجروهن في المضاجر واضربوهن فالأول الموعظة والثالث الهجر في المرجع والثالث الضرب يقول فإن أصرت على النشوذ وعضها طيب الآن هل الزوج هو الذي يعظ زوجه واتق الله أو يأتي بمن يعظها أو يعطيها كتابا في موعظة أو يعطيها شريط في موعظة أيهن ربما ما تتقبل منه يعني ربما تكون الزوجة هذه غاضب على زوجها يقول يا أتق الله الزوج له حقك تعلم نفسك واضح نفسك. فنقول هنا الموعظة إن كانت الزوجة مثلا تتقبل الموعظة يعني في نفسها شيء فهنا يعظها هو وإن لم يتمكن من موعظتها بنفسه يخبر من يعظها أو يحضر لها شريطا هم أشبه ذلك المهم حسب, حسب... حسب المقام قال فإنها صرت بعد بعضها هاجرها في المضجع في المضجع يهجرها في المضجع والمراد بالهجر أن لا يجميعها أن لا يجميعها ولا يضجعها في الفراش بل يوليها ظهره يوليها ظهره طيب ثم يقول أي ترك مضاجعتها ما شاء ما شاء ما شاء نعم من الزمن يعني ما شاء من الزمن قال وهجرها في الكلام ثلاثة ايام فقط لحديث ابي هريره مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث ثلاثه ايام الهجر هنا هجر فعلي وهجر قولي هجر فعلي وهجر قولي الهجر الفعلي ترك المضاجعه وهذا لا يتقدر بزمن والهجر القولي ترك الكلام. ترك الكلام وهذا مقيد بماذا؟ بما دون الثلاثة وهذا الحديث لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام من ثلاثة فأقل إذن حجر الزوجة تقول يكون بالقول ويكون بالفعل فبالقول بأن يهجرها في المرضجع وهنا المراد بهجرها في المرضجع الليلة معها في الفراش نعم الهجر فعلي وقولي الهجر الفعلي الا يضاجعها الا يجامعها طيب ان هجرها ما له معها ولا في الفراش هل هذا من الهجر يعني مثل كان في عاد ينام في الفراش نام على فراش مستقل وينده على رجل مثل زوجته هكذا وينام معها ويهجرها من يسمع يفعلون هذا يمكن ينام في يوديها البيت أهلها, أهلها. وإن بقيت في بيته ربما نام في غرفة وهي في غرفة لحظة في وقتنا حاضر الناس يندر أن تجد رجل يعني نشهزت زوجته وينامه إياها في فراشة واحد هذا نادر قليل جدا الغالب أن الناس إما أن تذهب إلى بيت أهلها أو تبقى في البيت هو مثلا في المجلس وهي في غرفتها وهي في يمكن تصك على روحها بعد ما يأتي أبد طيب فالمهم ان ان ان المرتبه الثالثه ان الثانيه ان يهجرها هجرا فعليا بترك المضاجعه وهذا لا يتقدر بزمن وأن يهجرها هجرا قوليا وهو ترك الكلام ترك الكلام طيب هنا ترق الهجر القولي يقولون ترك الكلام لكن هل إذا مضى اذا مضت ثلاث ايام اذ تكلمها ويعود اليها كما مثل بالكلام او يقتصر في ذلك على السلام السلام عليكم وعليكم السلام تبغون شيء لا مع السلامه لا لا في القول هل هذا من الهجر نعم هذا من الهجر في الحال يدوز يدوز امرهم تورا نعم فالهجر القولي نقول الهجر القولي يتقيد بثلاث ايام فيما يتعلق بماذا بالكلام اما صفه المعامله صفه المعامله وصفه الكلام له أن يستمر هو أن يستمر. فيقتصر مثلا على السلام وعلى الكلام الذي لحاجة أو ضروري يدخل البيت السلام عليكم اتصل أحد ما اتصل أحد جهز الغداء ما جهز الغداء وما شفه ذلك ما يجز كيف حالكم ومشلونكم طيبين وما شفه ذلك يترك هذا إنه هنا فيه ردع طيب يقول فهين صرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح أي غير غير شديد بقوره عليه الصلاه والسلام لا يجد أحدكم امراهه جلد العبد ثم يضاجعها ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد على عشره اصابع يعني يجبص ويجلدها عشرة اصابع ضربا غير مبرح غير شديد طيب حكم هل يضربها بالعقال الناس الان ويذ بالله بعض بعض ازواج تضربه يضرب يضرب زوجته ضرب شيء اكيد كان ربما يقطر قال على على ظهرها ويفتخر يستغرب بهذا اقول, ها؟ أقول لا لا الآن فيه فيه فيه. يوجد اهل اصحاب الخمور والمسكرات وهذا ما في فخره حقيقه ليس هناك فخر ولهذا يذكر ان بعض الناس السابقين طلبت منه امرأة كان رجلا فارسا طلبت منه امرأة أن يسابقها تريد أن يسابقك على الفرس أنا فارس وانت فارس أنت يبدحونك أنك تسبق الناس وكذا وكذا فارس تيد فأبى لما سؤل لماذا قال إن سابقت المرأة هذه إن غلبتها إن سبقتها فلا فخر رجل سبق امرأة وإن سبقتني فعلي العارة يقول ان سبقتهم راء هذا الرجل لما المراه هذه طلبت منه مسابقه ان يسبقها هي على فرس وعلى فرس كلا ما ما رضت سب يعني ان سبقتها هالناس يقول ما شاء الله سبق لا السباق ما مالك فخر وين سبقتها المراه الا الناس يتحدثون ما فيك خير لا خير ما سبقت الكبر واضح فهذا فكذلك رب المراه حقيقه يعني اللي يفعلون هذا لا فخر لا فخر لأن المرأة ضعيفة طيب يقل ويجسنب الوجه والمواضيع المخوفة حين الضرب يجسنب الوجه لا يجوز ضرب الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن ضرب الوجه قالت كذلك المواضيع المخوفة مثل الرأس الرأس مخوف وغير الرأس تقاض المواضيع الصدر. بالنسبة للرجل مثلا الضرب الآن بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة مثل الظهر الرقبة خطر خطر ربما اقول صار فيها عصب أو خلا فانشلت فالمهم أي موضع مخوف يجتنبه طيب يقول وله تأديبها على ترك الفرائض له تأديبها والصواب الوجوب فقول المولد له اللامة دالة على إجباحها هذه فيها نظر إلا إذا كان المولد رحمه الله عبر باللام لدفع من منع ذلك فهنا لا يلافي الوجوب لكن نقول الصلاة والوجوب قال وعين ادعى كل ظلم صاحبه يعني كل واحد من الزوجين ادعى ظلم صاحبه أسكنهما أسكنهم أسكنها, أسكنها أسكنهما أسكنهما حاكم قرب يشرف عليهما هذه مرتبة الرابعة المرتبة الرابعة ولوزيمهما الحق فإن تعذر وتشاقى بعث الحاكم عدنين إذا ادعى كل نظر مصاحبه الزوجة تقول هو المخطئ والزوجة تقول هي المخطئة كل واحد يقول هي الضارة ففي هذا الحال أسكرهما حاكم قرب ثقة الحاكم يسكنهما قرب ثقة. يعني ينظر رجل ثقة من أقاربهما ويقول اسك اسكنا بقربه لماذا حتى يبطلع على أحوال الزوجين طيب يشرف عليهما يعني يبطل على أحوال الزوجة وأحوال الزوج ويعرف من المخطئ من المصيب قال ويزيمهم الحق يقول أنت الزوج عليك كذا وكذا من الواجبات وأنت أيتها الزوجة عليك كذا وكذا من الواجبات فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدني هذه المرتبة الخامسة المرتبة الخامسة إذن المذهب مراتب المراتب التي يسلكها الزوج إذا نشزت زوجته أربع الموعظة الهجر, الهجر ثالث الضرب الرابعة الإسكان قرب ثقة الخامسة معذ الحكمين والصواب أن المرتبة الرابعة هذه لا وجود لها ليست صحيحة لأن الله عز وجل لم يلثرها في القرآن بل قال فعيضوهن وهجروهن في المضاج وضريبوهن فإن أطعنكم فلا تبوا عليهن السبيل إن الله تعان علي كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله فإذا لم يفد الضرب ففي هذا الحال ننتقل إلى مرتبة الرابعة وهي بعث الحكمين بعث الحكمين قال فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض طيب يقول فإن تعذر وتشاقع باعث الحاكم عدلي وهل العدلان حكمان أو وكلان المذهب أنهما وكلان وكلان واضح مذهب أنهما وكلان والصغير أنهما حكمان بصريح الآية الله عز وجل قل فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها طيب ما الذي يترتب على كونهما حكمين أو وكلين انظر وما يقول يوكلانهما في فر الأسطح إذا قلنا هما حكمان إذا قلنا حكمان ملكاء الجمع والتفريق بدون رجوع للزوج إذا رأى أن المصلحة بالتفريق بين الزوجين فرق وإذا رأى المصلحة في الجمع جمع أما إذا قلنا إنهما فلا يملكان الطلاق ولا التفريق إلا بإذن من الزوجين لأن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله إلا بإذن موكله وراء الآن هذا ما يتركب على هل هل, هل, هل هل العجلان حكمان أو وكيلان إن قلنا هما حكمان ملكاء الجمع والتفريق بدون الرجوع إلى الزوجين وإن قلنا إنهما وكلان لم يملك التفريق إلا بإذن من الزوجين طيب كذلك فيما لو رأى التفريق بالخلع إذا قلنا إنهما حكمان يفرقانهما بالخلع ولو لم يختار إذا رأى المصطح في الخلع يخالعان الزوج من زوجتها والزوجة من زوجتها بدون رجوع إليهما وإن قلنا هما وكلان لم يملك ذلك إلا ماذا بإذنهما إلا بإذنهما طيب أيضا إذا قلنا إنهما حكمان فإنهما لا يملكان الجمع والتفريق إلا إذا كان الزوجان حاضرين وإن قلنا هما وكلان ملكا ذلك بالوكالة سواء, سواء كان الزوجان حاضرين أو غائبين لماذا؟ لأن الحاكم لا يحكم على الغائب لا يحكم على الغائب مهمتم الآن؟ يعني إذا قلنا هما حكمان هل يجوز الحكم على الغائب؟ لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذر إحذاره لمنزل الحكم هم يحكم فإذا قلنا هما حكمان وهما في مكة مثلا والزوجان في المدينة لا يجوز إن أنهم يفرقان بينهما إلا ماذا؟ إذا كان عندهما أما إذا قلنا وكلان فالوكيل تصرف ولو لم يكن الموكل في بلده لا وهذه ذكرها اظن ابن رجب لو ترجعوا ربما تجدون ما يترتب على هذه المسائل لكن الصحيح ان انهما أن ايش حكمان الدليل على انهما حكمان نص الايه فابعثوا حكما حكما الله وتعجب الله كيف يقال انهما وكيلان مع ان مع على انهما حكمان